الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وأمنوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار